قالوا سمعنا فاتي يقرهم يقال له ابراهيم قالوا فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون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 وَأَرَادُوا بِهِ ஆயம் ஃபஜல் நுல் وَنَجَّيْنَاهُ வனஜினூ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ووهبنا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ காப جَعَلْنَا صَالِحِينَ